امْتَمْ مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ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 أم كنتم سهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي